لآن القرآن اعوذ ل ق ر آ ن أ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه, سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أ ي د ي الناس ليذيقهم بعض, الذي ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في ا ل أ ر ض فانظروا كيف كان ع ا ق ب ة الذين من قبل كان أ ك ث ر ه م مشركين فأقم وجهك, للدين القيم فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر, من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون ي ج ز ي الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات من فضله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 فإذا أصاب به م يشاء من ع ب ا د ه إ ذ النابلسي هم ي س ت ب ش ر وإن ن من ق ن ز ل ع ل ي ه م من ق ب ل ه ل م ب ي ن أنظر إلى ه شركه الهدى ا ر ر ك ه دعويه غير ر ب ح ي ي ذ ا أ ر ض بعد م و ت ه ا ع ي إ اسم الله م القدير الجزء الاول ولئن ارسلنا ريحا ف ر أ و ه م اصفرا لظلوا من بعده يكفرون فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدابرين وما أ ن ت بهاد العمي عن ضلالتهم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 أخلق م ا ي ش ا ء وهو ا ل ع ل ي م ا ل ق د ي ى